الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي لله على وعلى آله محمد وصحبه أجمعين رب تكلمنا في الدرس الماضي على م ق د م ة ت النكاح ب ا وتكلمنا على بعض ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة فيه فقلنا إ ن النكاح مستحب لمن يحتاج إ ل ي ه ويجد ا ل أ ب ة بقول ا ل صلى ل ل ن ب ي ا ه عليه وسلم يا معشر وسلم ل يا ا ش ب ا ب من استطاع منكم ا ل ب ا ء ة فليتزوج ف إ ن ه أ غ ض ل ل ب ط ر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ف إ ن ه له وجاء هذا ب ا ل ن س ب ة للرجل الذي يكون محتاجا للنكاح ويجد ا ل أ ه ب ة ف إ ذ ا كان محتاجا للنكاح لكنه ما يجد ا ل أ ه ب ة فقد ا ل أ ه ب ة ما يستطيع أ ن ينفق على ا ل ز و ج ة قال فالمستحب له أن يترك النكاح ب ق ولمفهوم ه ه تعالى وليلتعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يجدون ي ي ن غ الله من ض ل ل ف ه و م قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر أ و فعله في هذه ا ل ح ا ل ة ليس في د ر ج ة المكروه ولكن ا ل أ و ل ى له ما دام لا يجد ا ل أ ه ب ة ولا يستطيع النفقه فالاولى له لا يصل ل د ر ج ة الجراهه لكنه من قبيل ا ل أ و ل ى ان يترك النجاح ك ر و ج ا مما سيترتب عليه من المشقه التي لا يستطيع دراهه الحالة إذا ترك النكاح ترك ل ما يستطيع ل ب ة ما عنده ما ينفق على ا ل ز و ج ة وهو ب ح ا ج ة إ ل ى النكاح له ر غ ب ة في ا ل م ر أ ة ماذا يعمل ه ل ي س له علاج إ ن س ا ن يريد أ ن يتزوج لكنه ما وجد ا ل ا خ ب ة للزواج ماذا يعمل يترك النكاح لكن تركه للنكاح لا يحل ا ل م ش ك ل ة فماذا يجب عليه أ ن يفعل في هذه ا ل ح ا ل ة حتى يحل م ش ك ل ة ا ل ر غ ب ة في ا ل م ر أ ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين له الحل في هذه ا ل ح ا ل ة ومن لم يستطع فعليه بالصيام ف إ ن ه له وجاء والصيام ربما يقول بعض الناس إ ن م ا حينما نصوم ربما تكثر شهوتنا بعض بداية الناس إذا قام قال العلماء إن الطيام الأمر تكثر ربما شهوته في يصير مع الإنسان أ م ر معاك ب لما يريده ربما ي ص ي ب عنده ز ي ا د ة في ا ل ر غ ب ة في ا ل م ر أ ة ولكنه إ ذ ا داوم على الصيام ف إ ن ه في ن ه ا ي ة ا ل أ م ر يكون الصيام له وجاء ويكون له علاجا وهذا الكلام الذي قلناه من أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا لم يجد ا ل ا غ ب ة ا ل أ و ل ى له أ ن يترك النكاح هذا إذا لم يجد المرأة التي لم يجد ترغب في الزواج منه وفي صدف العيش تطبر معه على العيش. فاذا ل ع ي ش ف إ وجد ا م ر أ ة قالت له أ ن ا أ ع ي ش معك ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل حتى لو أ ن ن ن ي أ ا م على ا ل أ ر ض ا ن ر ا ض ي ة بهذا الزواج ففي هذه ا ل ح ا ل ة ما يقال فيه هذا الكلام الذي ذكرناه ما في انسان في هذه الدنيا ما يجد قوت يومه ما يوجد و إ ن وجد ي ك و ن شيء شاذ ونادر لقد تكفل الله تعالى برزق كل إ ن س ا ن فكل إ ن س ا ن مكفي هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ع م ا أ غ ل ب من أ ح و ا ل بني آ د م في ا ل أ ر ض على مر العصور وكر الزهور من عهد آ د م إ ل ى اليوم ف إ ذ ا وجد ا ل إ ن س ا ن مثل هذه ا ل م ر أ ة ما يقال له ا ل أ و ل ى لك ان تترك النكاح بل نرجع ونقول ه ا ل أ و ل ى لك أ م ا م هذه الظروف و إ ن كانت ص ع ب ة ان أ و ل ى له أ ن يتزوج ل أ ن ا ل م د ا و م ة على الصيام غ ي س ب ا ل أ م ر السالي بالنسبه ل ل إ ن س ا ن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الترمذي ث ل ا ث ة حق على الله أ ن يعينهم وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يتزوج ليعف نفسه فاذا كلامنا الاولى له ان يترك النكاح إ ذ ا كان ت ي ت ر ت ب على نجاحه من ا ل ن ف ق ة واحتياجات ا ل م ر أ ة ما لا يستطيع فعله في هذه ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى له أ لا ي ن ج ى مثل هذه المضائق و أ ن ي ك ت ر شهوته بالصيام و أ م ا إ ذ ا وجد من تصبر معه على شرف العيش وتعيش معه فاذا ي ل والضراء ولا تسلبفه لا س ر ا ما غوق يطيط ه لم ر أ الأولى له أن ة له يجد ن وأن يعف نفته في نكاحها ك ح ه ا يعف في ي فإذا لم ا ل إ ن س ا ن ا ل م ر أ ة التي بهذه ا ل م و ا ق ف ا ت وقلنا الكعبة و له ا ل أ و ل ى بحقك أ ن تترك النكاح و أ ن تصوم فترك النكاح وصار إ ل ا ان شهوته لم تنقطع هل يجوز له أ ن يعالجها ب ا ل أ د و ي ة من أ ج ل أ ن ي ق ط ع ك أ ن يتناول الكافور مثلا قال العلماء العلاج الذي يتناول إ ذ ا كان علاجا يقطع النسل ك ل ي ة ب أ ن يصير ا ل إ ن س ا ن عقيما فهذا حرام لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يعطل الاجهزه التي خلقها الله تعالى من أ ج ل حفظ النوع ا ل إ ن س ا ن ي ومن أ ج ل التناسل والتكاثر وربما ندم على هذا في المستقبل ا ل إ ن س ا ن ليس مالكا لنفسه لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يعطل مثل هذه الامور التي لا يستطيع في المستقبل أ ن يستاهلاه ف إ ذ ا ما عمل عملا من هذا القبيل ك أ ن ا خ ت ف ى مثلا هذا حرام او ي ج ز له ف عمل ل هذا أو ع عمل ع م ل ي ة ج ر ا ح ي ة يستطيع بواسطتها أ ن يقضي على التناسل وعلى ا ل أ و ل ا د و إ ن كان ي ج ت ه ي ا ل م ر أ ة كما يعمل لكثير من الرجال اليوم في الغرب ي أ ت ي ا ل م ر أ ة ويشتري ا ل م ر أ ة ويفكر ا ل م ر أ ة إ ل ى أ ن ه ما ينجب ما يجوز هذا نهائيا هذا حرام قطعا باتفاق العلماء ما يجوز ا ل إ ن س ا ن أ ن يتصرف بنفسه فيما لم ي أ ذ ن به الله و أ م ا إ ذ ا كان يتناول العلاج من أ ج ل ت ب ك ي ن ا ل ش ه و ة مؤقتا وباستطاعته في المستقبل إ ذ ا توقف عن هذه ا ل أ د و ي ة مثلا إ م ا بالتوقف عنها ت ر ج ع إ ل ى طبيعته أ و بتناوله بعض ا ل أ د و ي ة ا ل أ خ ر ى ا ل م ض ا د ة لها يستطيع أ ن يرجع الى طبيعته قال العلماء في هذه ا ل ح ا ل ة يكره له لا يكون حراما ولكنه يكون مكروها هذا ب ا ل ن س ب ة للرجل الذي يحتاج إ ل ى النكاح يرغب في ا ل م ر أ ة إ م ا أ ن ه يجد أهبة أو أنه ل ا يجد أ ه ب ة وقد ت ك ل م ن ا على كل ا ل ل ح ا ت ي ن فإن ل م ي ك ن م ح ت ا ج ا ل ل ن ك ا ح هذه ا ل آ ن ص و ر ة أ خ ر ى وسيترتب عليها تفصيل آ خ ر رجل لا يحتاج للنكعه ما يشتهي ا ل م ر أ ة إ م ا ل أ ن نفسه لا تتوق إ ل ي ه ا في ا ف ل خلقته أ و لمرض عارض له كثير من الناس تعرض له أ م ر ا ض ن ف س ي ة أ و أ م ر ا ض ع ض و ي ة ج س د ي ة تصرفه عن ا ل م ر أ ة لا ي ش ت ه ي ولا يفكر بها هذا الرجل إ م ا أ ن يجد الاهبه و إ م ا أ ن لا يجد الاهبه و لا, لا يحتاج الى ا ل م ر أ ة إ م ا أ ن يجد ا ه ب ة و إ م ا أ ن لا يجد ا ه ب ه ف إ ن لم يجد ا ل ا ه ب ة لا يحتاج ا ل م ر أ ة ولم يجد ا ل ا ه ب ة كره له النفاح لا عنده م ا ولا يشتهي ا ل م ر أ ة لماذا يتزوج قالوا في هذه ا ل ح ا ل ة يكره له النفاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجه ة المرأة إلا ت د و ج ا رجلا فإذا كان تريد الرجل لا هذا يشتهي المرأة وفي ل ا تتوك ن س ه إ ل سوف نفس ل ك يتوك الوقت ج ب وبنفس ا نحوها ا ت ه ما يجد الاهبه مما ي ت ل ز م ه النكاح قالوا فالافضل له أ ن ي ت ر ك يكره له ان ي ق د م على الزواج في هذه ا ل ح ا ل ة وإلا لم يكن بحاجه الى النكاح ولكنه وجد ا ل أ ه ب ة عنده ما يلفقه على ا ل ز و ج ة وعنده ما يقوم به بواجبات الزواج قال فلا يكره له في هذه الحاله ة ما ي ك ر له وما إلى المرأة وعنده ما الرجل يتقنصه وعنده وما يتدوج فلا وإن ما مانع شاء فلا شاء تري إن أن أن يدعى ف لكن ا م اذا تزوجا ليفتحي به ع ن ا ل عباد ة رجل متعبد و آ خ ر غير متعبد ما يتوق إ ل ى ا ل م ر أ ة وعنده ا ل أ ه ب ة ويتعبد أ ي ه م ا أ ف ض ل ي ع ن ي ق ل ن ا إ ذ ا لم تتوقف الى ا ل م ر أ ة ولم ي ج د و ه بكره ا ل ا ل ن ك ا ح لم تتوقف الى ا ل م ر أ ة و و ج د ا ل أ ه ب ة لم يكره له ا ل ن ك ا ح لكن قال و اذا إ كان من المتعبدين وكان يعلم أ ن ن ك ه ح و ا د سوف يصرفه عن ا ل ع ب ا د ة ف ا ل ع ب ا د ة أ ف ض ل له من الزواج لان نفسه ما تتوق إ ل ى المراه أ ة ق ل فالعبادة أفضل ل ا من أن يتزوج. وأما إذا لم أن يكن أن فالأفضل يتزوج يتزوج قالوا إذا صاحب عبادة قالوا فالأفضل له أن يتزوج ل أ ن وجدان المال ربما يودي بالمرء إ ل ى ارتكاب المعاصي ربما يودي به إ ل ى التفكير بالمحظورات والمحرمات إ ن الشباب والفراغ و ا ل ج د ه م ب ت د ة بالمرء أ ي م ب ت د ة إ ذ ا كان ت ل ا ن س ا ن فارغا ع ب ا د ما عنده وعنده مال كثير وعنده فراغ واتسع من الوقت ما يتعبد ومال كثير وفراغ في هذه ا ل ح ا ل ة ربما يقع في المعاصي والمنكرات قالوا ففي هذه ا ل ح ا ل ة ا ل أ ف ض ل له أ ن يتزوج اعود ف أ خ ت ص ر هذه الصوره او هذه المرحله الثانيه خ ت ا مرة ثانية الذي تتوق يجد الزوحية وفي نفس الوقت ما عنده مال فيكره له في هذه ا ل ح ا ل ة النكاح و أ م ا إ ذ ا كان لا يتوق الى ا ل م ر أ ة ولكنه يملك من المال ما يستطيع بواسطته أ ن يعمل ا ل ا س ر ة و أ ن ينفق على الزوجه ة قال ذ ا الرجل إما أن يكون له عبادة وإما أن لا تكون له عبادة له له أن أن يكون تكون ف إ ن كانت له ع ب ا د ة والنكاع سوف ي ص ر ف عن العباده مع عدم توخانه إ ل ي ه ف ا ل ع ب ا د ة أ ف ض ل و أ م ا إ ذ ا كان لا يتوق إ ل ى ا ل م ر أ ة ويجد ا ل أ ه ب ة يجد المال ولكن م ا عنده ع ب ا د ة وعنده فراغ كثير قال ف ا ل أ ف ض ل له في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يتزوج خ س ي ة من أم يوقعه الفراغ ووجدان المال في ا ل م ع ا ط ي و ا ل م ح ظ و ر ة وهذه ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة و ج د ا ن ا ل أ ه ب ة مع عدم توقان المرء إ ل ى النكاح وعدم ا ل غ ب ا د ة من المسائل التي زادها دمام النووي على دمام الرافعي رضي الله عنهما وقد نحن في مباحثنا أن دمام النووي في الأمور التي يزيدها على يقول في أولها وفي آخرها والله التابقة قلت دمام يزيدها الزيادات ذكرنا هذه لكن المحرب آخرها نحن مباحثنا أن التي في في في أعلم على بعضها استدراكات على ا م ا م النووي وبعضها مجرد ز ي ا د ة لم يتعرض لها الرافعي في المحرر ولذلك زادها ا م ا م النووي فحتى يميز زيادته التي زادها على المحرر يقول في أ و ل ه ا قلت وفي اخرها والله أ ع ل م وهنا الامام ا ل ر ا ف ع رحمه الله تعالى لم يتعرض بالصورة الثالثة من الحالة الثانية لما من يتعرض إذا لم ي قال ا ل أ ه ب ة ل ل ن ك ا ح و ل م ي ك ن ح ف ا جبادة ا لم ه الله ت ع الى ق المراه فإن ل يحتج ك ه إن فقد ا ل أ ب ة ووجد إ ل لم ا أي ي الاربه ة للنكاح ا ا ل ع أ ف ض ل في ا ل ا ض ح ي فان وجدت كهبه وبه غله ايضا هذه من الامور التي زادها اهتمام النور على اهتمام الرافع ولكن به غله مريض كهرم بلغ من الكبر غيتيه ولم تعد عنده ميول جامحه نحو المراه ولا ميول غير جامحه رجل كبير في السن عنده مال ولكن عنده كبر في السن او برض دائم عنده مرض دائم ي ح و ل بينه وبين ا ل و س ط أ و أ ن ه كان عنينا لا يستطيع أ ن ي أ ت ي النساء يجد ا ل أ غ ب ى عنده مال ولكن به هذه ا ل أ م ر ا ض قال الامام النووي رحمه الله تعالى أيضا يكره له لأن المرأة يكره وليست أي هذا النكاح لحاجة الرجل المسألة إعفاق رجل وإنما إعفاق رجل وإعفاق له رجل رجل إلى مثلت فقط ف إ ذ ا تزوج ا ل م ر أ ة ولم يستطع أ ن يقوم بواجباته نحوها ربما أ و ق ع ه ا في المعاصي والمحظورات ولذلك النووي وجد وبه أو أو والله الأمور الأمور النووي قال الإمام الله تعالى علة له أعلم التي الإمام على الإمام الرافع لم كعبة دائم كنها زادها لها الرافعي المحرر فإن رحمه كهرم مرض تعمين من يتعرض في فهذه قلت ف إ ن لم يتعبد فالنكاح أ ف ض ل في الاضحي ف إ ن وجدت أ ه ب ه وبه ع ل ة كهرم أ و مرض دائم أ و تعميم كره والله اعلمه للرجل و ل ل م ر أ ة من أ ج ل غ ا ي ة و م ص ل ح ة و ا ح د ة فكل ما قلناه بالرجل نقوله تقريبا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ا ل م ر أ ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لمواصفات ا ل م ر أ ة ومواصفات الرجل ف أ م ر النكاح ليس ب ا ل أ م ر السهل والرجل حينما يتزوج المفترض به و ا ل ق ص ل في الزواج أ ن يكون دائما يريد ا ل إ ن س ا ن من وراء النكاح أ ن يبني ا ل أ س ر ة المسلمه ا ل م ث ا ل ي ة و أ ن يبني الجيل ا ل ط ا ل ش و أ ن ينجب ا ل أ و ل ا د ا ل ط ا ل ح ي ن فهو يتزوج من أ ج ل أ ن تستقر حياته وتتحقق طموحاته واماله في ا ل ز و ج ة و ا ل و ل د واستقرار ا ل ح ي ا ة و ا ل إ ن س ا ن م ا يجد ا ل ط م أ ن ي ن ة ولا ا ل ر ا ح ة ولا ا ل س ك ن ة إ ل ا إ ذ ا تزوج بالزواج و أ م ا بغير الزواج مهما عاش ا ل إ ن س ا ن مع النساء بالحرام ما يجد ا ل ط م ا ن ي ن ة ولا يجد ا ل س ك ي ن ة بل على العكس من ذلك تنقلب حياته إ ل ى جحيم ل أ ن ه يتمنى النساء كثيرا وما يجد ا م ر أ ة تهفو نفسه إ ل ي ه الا و ي ت م ن ه ا ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه فمعظم أ م ا ن ي ه ما يستطيع الوصول إ ل ي ه ا وبناء على ذلك يعيش في صراع ويعيش في أ ل م رغم كثره ة ما ا ي ل ق ما ن ل ن ت ا ما ء رغم كثرة ما يعيش معه من ا ل ن ت ا ء بالحرام ما يجد ا ل س ك ي ن ة ولا يجد ا ل ط م أ ن ي ن ة ولا يجد ا ل م و د ة ولا يجد ا ل ر ح م ة ل أ ن ه هو يريد القضاء حاجته و أ ر ب ه وبعد ذلك يطرح ا ل م ر أ ة و ا ل م ر أ ة بنفس الوقت تريد أ ن تعيش معه لحظات لتقضي أ ر ب ا وبعد ذلك تتركه ولا يجني ا ن س ا ن من وراء هذا إ ل ا ا ل أ ل م والندم ولو كان كافرا لو سالتم الكفر لوجدتموهم لو يقولون هذا الكلام ا ل إ ن س ا ن ما يجد ا ل س ع ا د ة ولا يجد الطمانينه أنفسكم أزواجا لتسكنوا ل إ الا ن استكن إلا بجانب ا ل م ر أ ز و ذلك قال الله تعالى وجعل بينكم مودة بينكم يوجد الله تعالى بين الرجل والمراه أ ة مودة م ويجد ي ب ن ه رحمة ذ ه ا ل موده ة و ذ ه ا ل ر ح م ة ما يجدهما ا ل إ ن س ا ن مهما بذل ومهما عمل ومهما أ ق ن ع نفسه ما يجدهما في ا ل ح ي ا ة التي لا تقوم على الزواج الشرعي وبناء الزواج كان لما إقامة على ذلك لما كان الزواج متجد بكسرة التي تعتبر البنية ا ل تعتبر أ و ل ى أو ا ل ن و ا ة ا ل أ و ل ى للمجتمع ا ل إ س ل ا م المثالي كان من المفروض على الرجل والمراه أ ة ك ن من ن المفروض م على كل م ان أ يتخير في نكاحه ما يصلح حياته وصلاح الأمور الحياة يختلف من إنسان إلى إنسان إنسان يختلف الجمال في من للجمال ببعض الجمال جمال نسبة وإن كان يوجد في الدنيا جمال مطلق الا ان الجمال في الاعم ا ل أ غ ل ب نسبي وفي نفس الوقت النسب أ ي ض ايضا خ ت ل النتب ف أ ي ي خ ت ل ف هناك نسب نسبي وهناك نسب ب الواقع ونفس ا ل أ م ر نسب عريض كل إ ن س ا ن في الدنيا يصفه ب أ ن ه عريض ولذلك المفترض ب ا ل إ ن س ا ن قبل أ ن يقدم على الزواج ان يفكر ب ا ل م ر أ ة التي تصلح حياته التي إ ذ ا نظر إ ل ي ه ا أ س ر ت ه و إ ذ اذا أمرها أطاعته و إ غاب عنها حجظته فالمفترض ي م ه وفي نفسها وإذا ل يستطع هو أن يتولى تربية تربي أولاده أولاده التربية هو أولاده أولاده أن الصالحة إذن ا ل م ف ان ل ل ر ج أ يبحث عن ا ل م ر أ ة التي تصلحه في دنياه وتصلحه في دينه وكذلك المرأة إذا أرادت أن تتزوج فيجب عليها أ ن تفكر أ ن هذا الزواج ليس مؤقتا وليس ل ب ر ه ة من الزمن ليس من أ ج ل قضاء ش ه و ة أ و وطر وبعد ذلك ت ن ت ي ا ل ح ي ا ة لا و إ ن م ا هو من أ ج ل بناء ا ل أ س ر ة التي تعتبر ن و ا ة المجتمع الاسلامي المثالي فيجب عليها أ ي ض ا أ ن تفكر ك ث ي ر ا ب ا ل ز و ج الذي يتقدم إ ل ى خطتها ليست ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة جمال و م س أ ل ة مال و م س أ ل ة نسب فقط و إ ن م ا هناك إ ن س ا ن يستطيع أ ن ي أ ل ف هذا ا ل إ ن س ا ن ومن المحتمل الا ي أ ل ف ه فيجب على الرجل و ا ل م ر أ ة قبل أ ن يقدم على النكاح ان يفكر الرجل ب ا ل م ر أ ة التي يقدم على الزواج منها ولكن أ ن تفكر ا م ر أ ة ث ي الذي ر للرجل ا الزواج على تقدم م ه ولكن مع هذا ش ع ل لنا ا ل إ س ل ا م ضابطا هذا الضابط ماهو ضابط ت ف ص ي ل و إ ن م ا هو ضابط إ ج م ا ل ي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال فيما رواه البخاري ومسلم تفتح ا ل م ر أ ة ل أ ر ب ع لمالها وجمالها ل ولحسدها ولدينها هذه ا ل أ م و ر ا ل أ ر ب ع ه من مرغبات الرجل في ا ل م ر أ ة وبعد ذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما إ ذ ا تعارضت هذه ا ل غ ص ا ل ماذا نختار قال بذات الدين تربت يداك. اذن تربت ي د ا إذا ا ل أ م ر أ و ل ا و أ خ ي ر ا يدور مع الدين ا ل م ر أ ة الدينه ة يجد د ع ن ان لم يجد عندها جمالا في الخلق يجد عندها جمالا في الخلق وتطبيق أحكامه والمراه ت ط ب ي ا ل ز ي ن ه ان لم يجد الانسان عندها غنى ب ك ث ر ة ا ل ع ر ض يجد عندها غنى بالنفس وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن ك ث ر ة ا ل ع ر ض ولكن الغنى غنى النفس فكثير من الناس الفقراء يوجد عنده من جمال النفس ومن س ل ا م ة الطبع ومن ص ف ا ء القلب ومن جمال الخلق ما يجعله أ ف ض ل بكثير من كثير من ا ل أ غ ن ي ا ء في ا ل أ ر ض فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يبين لنا ا ل أ م و ر التي ترغب الرجل في ا ل م ر أ ة تنكح ا ل م ر أ ة ل أ ر ب ع لمالها ولجمالها ولحسدها ولدينها تضطر فاذا ما اراد الانسان أ ن يتزوج قالوا يستحب ان تكون ا ل م ر أ ة دينه هذا أ و ل ا وقبل كل شيء ل أ ن الدين يعدل كل ك ف ا ء ة و ا ل م ر أ ة ا ل ج م ي ل ة التي لا دين عندها هي التي قيل فيها إ ي ا ك م وخضراء الدمن المرأة الجميلة السوء إذا لم يكن عند المرأة、دين. ماذا لم ليست المرأة في يكن دين يوجد منبئ عند عندها وهذا ليست فقط عند المرأة. الإنسان الذي لا دين عنده عليه فقط شيء يهون عليه الكذب ويهون عليه الغش وتهون عليه الخيانه ويهون عليه الفواحش إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن لا دين عنده كل شيء وراء الدين امر يسير إذا إذا إذا الإنسان الأذى أذن الأذى أذن ولذلك الدين القويم من الأذى فكل أذن فيما سواه سلامه إذا الدين القويم من الأذى فكل أذن فيما سواه سلامه أساس سلم سلم فكل فكل كل من من وجد عند الإنسان دين يردع فقد وجد عنده جميع أو شيء ولذلك قال الفقهاء أ و ل شيء يشترط في ا ل م ر أ ة أ ن تكون د ي ن ة و إ م ا م الغزالي رحمه الله تعالى في الاحيان ي ة خير تاركة من نكاح ا ل ص ل ا ة نكاح ن ص ر ا ن ي ة خير من نكاح ت ا ر ك ة ا ل ص ل ا ة ل أ ن ت ا ر ك ة ا ل ص ل ا ة تقتل عند جماهير فقهاء المسلمين حدا هذا اذا تركتها ك ث ل ا و أ م ا إ ذ ا تركت ا ل ص ل ا ة جحودا فهي م ر ت د ة ي ب ت ح النكاح بينها ولذلك ب ي ن زوجها و ا ولا يريثها ولا ولا ولا, تكفل ولا عليها ولا تريثه تغتل تكفل يصلى في تضفن م ا ا م م س ل ل ل ي ن و ذ قال الغزالي رحمه الله نكاح ن ص ر ا ن ي ة خير من نكاح تاركه الصلاه ف أ و ل شيء ب ا ل م ر أ ة يجب أ ن يتوفى إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يتزوج يجب عليه أ ن يبحث عن ذات الدين إذا وجد الدين يوجد معه كل شيء ولا كل وجد يوجد شيء أعني معه ب الدين و أ ن تلبس ا ل م ر أ ة النقاب فقط فكثير من النساء المنتقبات لا يصلينا هذا موجود كثير في المجتمعات ولاسيما ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ج ي ا ل ا ل س ا ب ق ة ربما في هذا العصر معظم اللاتي ن ت ق د ن تدينا ما يتركنا الفرائض ي أ ت ي ن ا بالفرائض وياتينا بالواجبات لكن في الجيل الماضي كان كثير من ا ل ذ ي ي ل ب س ا ل ن ق ا ب ما يصلينا ل ب س النقاب ليس دليلا على الدين نحن نريد بالدين ا ل م ر أ ة التي تعرف دينها والتي تريد أ ن تقيم أ ح ك ا م دينها وشريعتها يعني عندها هي دينة عندها علم بدينها وفي نفس الوقت تطبق دينها ما نعمل الدينة هي التي تسمى أو التي يعتبر أبوها متدينة وأما هي ليست متدينة دين عندها عندها علم نعمل نفس أبوها هو الوقت ما المرأة وأما ما تسمى مظلمة تطبق أو ما هو السلاله ما هو شيء وراثي وإنما كل إ ن س ا ن يحاسب عن نفسه هو يقال له دين وهو يقال له غير دين ليس له ع ل ا ق ة لا ب أ ب ي ه ولا ب أ م ه ولا ب أ خ ي ه ولا ب أ خ ت ه كل إ ن س ا ن يسال عن نفسه فيستحق أ ن تكون ا ل م ر أ ة د ي ن ة أ و ل ا وقبل كل شيء ثانيا أ ن تكون ذكرا في حديث جابر الذي رواه البخاري ومثلم حينما تزوج ا م ر أ ة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ خ ذ ت ذكرا تلاعبها وتلاعبك و ا ل م ر أ ة الفكر ب ا ل ن س ب ة للرجل ما تكون قد ر أ ت رجلا سابقا ا ل م ر أ ة ا ل ت ي التي ع ت ت ا ا د ر المرأة ج ا ا ل ل اعتادت ا ل ح ي ا ة مع الرجل ا ل م ر أ ة التي تكشفت على رجل سابق طبعا هذا شيء مشروع ما في شك في هذا ا م ر أ ة عاشت مع زوجها السابق ستعيش معك ه ما تعيش كل ا م ر أ ة مع زوجها لكن لا شك ت ج د الانسان فرقا ما بين ا ل ف ت ا ة الذكر في طبائعها و أ خ ل ا ق ه ا و ح ي ا ت ه ا وكل شيء فيها ا النبي عليه الصلاة والسلام قال هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك رواه البخاري、ومسلم. وروا ابن ماجا بالأبتال أعذبوا ولذلك ومسلم أسواها وأنتقوا عليه عليكم تخذت أكثروا فإنهن أرحاما أي د وارضى باليسير اذا اولا ان تكون دينه ثانيا ان تكون ذكرا هذا الافضل لكن هل معنى ذ ا ك انه لو اراد ان يتزوج طيبا ما يجوز لا لا نقول ما يجوز ولا نقول انه مكروه اذا لم يجد ذكرا يتزوج س ي ب ا ف ل ا ه م ا تنطبق عليه الاحكام ا ل س ا ب ق ة أنه ن ي د كل هذه يتزوج إ ا ثمت تسوق ن ف إليه و ذ الاحكام خافت زنا ل ا إنسان ة ووجدت يجب يتزوج أوبة أن قالوا عليه ل هذه ل أ ح ك ا تقال ب ا ل ن س ب ة ل ل ب ك ر و ب ا ل ن س ب ة ل ل س ي ب لكنه إ ذ ا وجد ب ك ر ا ووجد سيبا وكلاهما متيسر له ما الذي يختار لا والله يختار ا ل ب ك ر على ا ل س ي ب و أ م ا إ ذ ا لم يجدها فالطيب تقال فيها جميع ا ل أ ح ك ا م التي ذكرناها سابقا ا ل س ف ه ا ل ث ا ل ث المرأة هي النسب أ ن تكون ن س ي ب ة في طيبة ا ل أ ص ل ل م ا رواه البخاري ومسلم ت ن ت ح ا ل م ر أ ة ل أ ر ب ع لمالها ولجمالها ولحسبها وهو ا ل ز ي ا د ة في النسب و أ م ا قول النبي صلى الله عليه وسلم ت خ ي ل و ا لنصفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء. فقال ي الأكفاء ف أ ب و حاكم من الرازي ليس له أصل ه ذ اصل الحديث ليس له أ وقال ا ب ن ا ل ص ط ا ح له أ س ا ن ي د فيها مقال و إ ن كان الحاكم رضي الله تعالى عنه قد صححه في المستدرك عليه كثير منها. بها عن الشيخين كثير منها بها واستدرك ولكنه بنفس الوقت استدرك العلماء كثيرا ً وكثيرا ً جدا ً من حديث احاديث ل ك م م في ا ل س ت ر ا ل ت حكم بسيح ح د ه الحاكم وقد المرة في ا ل م س ت د ر ب والسبب في ذ ل الإمام الحاكم ك أن ر ح م ه التي ل ه ع ا ل ولم ى تهود مستدرك ت م ك ن م ن ت ب ي فيه كثير ه ولذلك وجدت من ا ل أ ح ك ا ا م ل ت ي لم ي ق ر ه ع ل ي ه ا علماء وقد تعقبه ا ل إ م ا م الذهبي رضي الله ت عنه ا ل ى ع بحاشيته عليه فالانسان د أ ر ا د أ ن ي ق ر أ المستدركه يجب عليه ان ي ق ر أ معه ح ا ش ي ة ا ل إ م ا م الذهبي ف أ ق ر ه على ما كان صحيحا في الواقع و ق ا ل ف ه في كثير وكثير من الاحاديث التي حكم عليها بالصحة وبالواقع ليست في الصحيحة أو أنها ليست أو موضوع في والصفه ا ل ر ا ب ع ة التي يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يراعيها أن ل ا تكون ا ل م ر أ ة ذات ق ر ا ب ة ق ر ي ب ة من الرجل والسبب في ذلك أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا تزوج ا م ر أ ة ذات ق ر ا ب ة ق ر ي ب ة منه كان يتزوج ا ب ن ة عمه أ و أ ن يتزوج ا ب ن ة خالته ت س ر ه ا ل ا ل ف ة تؤدي إ ل ى فتور ا ل ع ل ا ق ة ما بين الرجل وما بين ا ل م ر أ ة إ ذ ا كان الانسان ي أ ل ف ا ل م ر أ ة ف إ ن ا ل ع ل ا ق ة بينه وبينها يصيبها شيء من الفتور بينما إ ذ ا تزوج ا ل غ ر ي ب ة ف إ ن رغبته فيها تكون أ ق و ى وهذا يؤدي إلى ضعف ا ل ن س ل أو ق و ة النسل ولذلك اليوم في المستشفيات إذا ولد الولد وكان به أو تشوء أو المستشفيات إذا عاه في ضعف به به به فورت أ و ل سؤال ي س أ ل ه الطبيب للزوجين هل توجد بينكما ق ر ا ب ة ل أ ن ا ل ق ر ا ب ة لها أ ث ر كبير في مثل هذه ا ل أ م و ر ولاسيما إ ذ ا كانت الاسر ي بعض ا ل أ م و ر الوراثيه ة التي تتوارك لأجداد إلى الأباء إلى الأبناء إلى أبناء الأبناء للإنسان إذا أراد الأفضل إلى إلى إلى ل يتزوج فينجب أن أن تكون المرأة تكون ليست قرابة قريبة بينه وبينها م ع ر ف ة أ و أ ن ه يراها او أ ن ه ي أ ل ف ه ا او أ ن ه ا تتردد دائما في ذهنه وبناء على ذلك ي و ج ب عنده انسان نوع من الفتور أ و نوع من ا ل م ص د ف ا ت ل ل ه م م في أ م ر النكاح فقد استدل ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع ي س ب ع ا للامام الغزالي في الوسيط ب قال و ل صلى ه ل عليه وسلم ل ه ابن تنكح ا ا ل ق ر ة القريبة ف إ صلاح قال ابن ا ل صلاح لم اجد لهذا الحديث أ ص ل ا ً معتمدا ً ولذلك قال الامام السكي فينبغي أ الا يثبت هذا الحكم, الحكم لعدم الجليل الصحيح فيه اي يندب ان لا تكون المراه ذات قرابه قريبه للرجل وزاد على ذلك الامام السكي رحمه الله بفاصل عاليا بفاصل رضي الله تعالى عنها بفاصمة الله رضي ولكن ه ي قريبة قرابة أ و ا بالنسبة ل الإمام السبكي الله ا م رحمه يجب أ هذا الحكم فقط معتمدا على الحديث ل كان ا ل كلام كما قال ولكن هذا الحكم كما ذكرنا لم يكن معتمدا فقط على الحديث و إ ن م ا و معتمد على الواقع اليوم مما هو معروف طبا مما م هو و ع ر في ف ا ل أ و س ا ط ا ل ط ب ي ة أ ن ا ل ق ر ا ب ة ا ل ق ر ي ب ة تؤدي إ ل ى ما س ن ع ن ا ه في هذا الحديث الذي لا أطلع أن له من اطلاق ل ل ل و يكون ضاويا ويكون د فيه شيء من ا نحن ن ما و له إن كل رجل ل بقريبة يتزوج يجب أن يكون أن الولد ضاويا وهي ان يكون ضعيفا لكنه قد يقع هذا والواقع اثبت هذا وليس كل رجل يتزوج ب ع ي د ة يكون ولده ق و ي ة فقد يكون الضعف مع ا ل ب ع ي د ة وقد تكون ا ل ق و ة مع ا ل ق ر ي ب ة ولكن م س أ ل ة القرابه القريبه ي ك س ر معها الضعف ولذلك إن لم نكره ان ا ل ق ر ا ب ة ا ل ق ر ي ب ة شرعا ف إ ن ن ا نكرهها طبا أ ي أ ن العلماء يقولون ب أ ن شده ا ل ق ر ا ب ة ما بين الرجل والمراه أ ة تؤدي إلى ضعف ل ن ي قد تؤدي إ ل ى ضعف النسل و أ م ا زواج علي ب ف ا ط م ة فعلي ليس ابن, عمي ابن عم النبي ب ن عم ا أ و ابن ابن عم أبيه ابيه ل ن ع ل ي الصلاة والسلام القراب قرابة ولذلك ليست قريبة جدا توجد قرابه ولكنها ليست ق ر ي ب ة ونحن قلنا إ ن المكروه أ ن تكون القرابه ق ر ي ب ة هذا أ و ل ا وثانيا النبي عليه الصلاه والسلام ما قال ان هذا مكروه ولا قال ه ان هذا ارى لها من أبناء العرب إلا علي الله رضي ت عنه يعني ما أظن أن ما أحدا من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر أ ن يتزوج ب ف ا ط م ة مع وجود ع ل ي رضي الله تعالى عنه فلا يوجد كفو ل ف ا ط م ة إ ل ا علي ولا يوجد لعلي كفر الا ل ه خاطمه ة غ ي ر ا نعم فكون النبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا اولا القرابه ليست قريبه جدا والثاني على افتراض انها قريبه النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل ان هذا حرام ولم يقل ان هذا مكروه على افتراض انه قال وقد بينا عن ان هذا الحديث لا اصل له والحاكم ت ز و ج ا ل و ل و د الودود ف إ ن ي مكاثر بكم الامم يوم ا ل ق ي ا م ة وكيف يعرف ا ل إ ن س ا ن ا ل م ر أ ة ب أ ن ه ا ودود أ و ودود اما الود ف إ ن ه يعرف من طبائعها و ا ل ت ج ا ي ا ه ا ممن يعاشرها ويعيش معها و أ م ا ا ل و ل ا د ة قال هذا يعرف, يعرف باختها ق ر ب ت ه ا يعرف ب أ يعرف ب أ م ه ا يعرف بقريباتها فالحاكم من المستبعد ان تكون الجنس ش ا ذ ة عن أ س ر ت ه ا و أ ه ل ه ا و أ ن تكون ج م ي ل ة يعني إ ذ ا توفر ل ل إ ن س ا ن ا م ر أ ة ليست ذات جمال و ا م ر أ ة ج م ي ل ة ما الذي يختار منهما لا شك انه يختار ا ل م ر أ ة ا ل ج م ي ل ة على ا ل م ر أ ة التي لا جمال عندها حتى تكون أ د ع ى إ ل ى إ ع ف ا ف ه و إ ح ق ا ن ه وحتى لا تمتد عينه إ ل ى ا م ر أ ة أ خ ر ى ج م ي ل ة في خبر قال الامام م ا ابو الحسن الماورد من أ ص ح ا ب ن ا قال رحمه الله لكنهم ت ب ه ذات الجمال البارع أ ي ليست في التراه ش ر ع ي ة و إ ن م ا تجه الناس بعض العلماء هذا ت ب ه ذات الجمال البارع قال لانها ت ج ه بجمالها قد يؤدي جمالها إ ل ى أ ن تزو بنفسها و أ ن تختال و أ ن تتكبر على زوجها والامام احمد رحمه الله تعالى قال لبعض اصحابه ولا تغالي في المديحه فانها قل ان تسلم لك لان المراه حينما تكون جميله تكون محط انظار كثير من الرجال وكل منهم يتنازعها ويتمنى أ ن ي ح و ز ه ا ويتمنى ك لو ان ع يفوزها ا من ولو ا فتكسر ن الاطماع ي أن فيها ل ا و من اجل هذا ا قال تنكح رغب عنها ي ل م ا وأن ذات لا سنتان رضي الله تعالى عنها ان ل ل تعالى ه ع ه النبي أن ا صلى الله عليه وسلم قال أ ع ظ م النساء ب ر ك ة أ ي س ر ه ن صداقا وقال عروه ة رضي ا ل ل ت ع اول ل ى عنه أ شؤم ا ل م ر أ ة أ ن يكسر صداقها أ و لان سؤم ل ل م ر أ أ ة زوجها إ ذ ا كان يتزوجها ويدفع لها المهر الغالي جدا ب أ ن ي ت د ي ن حتى يتزوج هذا الرجل قبل أ ن يدخل بزوجته ويبني عليها سوف يكون حاقدا, حاقدا على ي ه ا حاقدا أو سكون ع ل أ ه ل ه ا ل أ ن ه م أ ر ا د و ا أ ن يتجهوا بابنتهم أ امامه ه فترة بهذا أحد الأشخاص تزوج وما يتوقع أن يطلب أهل المرأة المهرى المرأة إليهم مع أهله فطلب أ ه ل ا ل م ر أ ة مهرا غاليا ً جدا ً وقالوا اصبحوا مهرا غاليا ً جدا طلبوا مهر أظن حوالي ستة آلاف دينار وطلبوا ص ي غ ة من الذهب ما يزيد عن هذا المبلغ بيعد عن هذا المبلغ فذهب يقيناً وفي استحيى يتراجع يدفع يجيد عن مجمع على أعلموه واستدان واستدان لأنه من أن أنا هذا ذهب قال رجال الرجال ما ما رجل كلمة على عشرة ل آ الحياه ف دينار مهر و ك ن لو قاد ا ف بالشغل المستقبل في ع لما ان شاء الله, في المستقبل. قال إن شاء الله أنا اطلعها إن شاء الله لما اتزوجها فورا ا ت فحلي بتكون ا ه شريته ب الذي هنا الحياة لما يعني في بدايتها قائمه على احقاد وعلى ضغائن هذا ليس في صالح ا ل م ر أ ة نهائيا ولا في صالح أ ه ل ه ا لا المال ولا المهر يستطيع أ ن يعوق الرجل بعض الناس يظن أ ن ن ا إ ذ ا دفعناه مهرا كثيرا ربما يبقي على ابنتنا هذا كلام ليس بصحيح إ ذ ا ساءت ا ل ع ل ا ق ة بين الرجل وبين ا ل م ر أ ة فما في شيء في هذه الدنيا يمسكهما في النكاح بالعكس جزيئ ل ح ي ا ه جحيما والله لو كان قد دفعنا ملء ا ل أ ر ض ذهبا سوف يستغنعنا وكذلك هي لو كانت كان تمسك ملء ا ل أ ر ض ذهبا لدفعته له عبد ابتدع منه ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة إ ذ ا ما كانت ق ا ئ م ة على الود والتفاهم ع ل ى والمال ع ل ى ح ب ة ما ل ما يجعل منها محبه لان الرجل كان سيء الخلق مهما دفع ل ل م ر أ ة من المال ماذا تستفيد من هذا المال وماذا تجني د ي م ه وما ت ج د منه شيئا نهائيا ولو كان حسن الخلق كريم ا ل أ ص ل قوي الدين وشوش الوجه كريم ا ل م ع ا م ل ة حسن الاخلاق ي وكان فقيرا ما يملك شيئا أ ظ ن أ ن ا م ر أ ت ه ستعيش اسعد ح ي ا ة تعيشها ا م ر أ ة مع رجل وكم وكم من الفقراء ترفرف ا ل س ع ا د ة على مجتمعهم في حياتهم وكم وكم من ا ل أ غ ن ي ا ء الذين يملكون الملايين والملايين ل و كثير ن ن نجد قانع قانعة ا الشقاء حياتهم الزوجية لا الزوج ولا المرأة قانعة بغيشتها وحياتها عليهم بغيشته يخيم في ك من الحالات التي تم فيها الزواج وهو قائم على هذه الاسس كانت نتيجته ا ل ن ك ب ة ا ل ك ب ي ر ة التي لا يمكن أ ن يتلاشاها ن ا ل ا ا ه ا وكثير من الزواج الذي قام على ا ل م ه ر الخفيف كانت نهايته ا ل م و د ة و ا ل س ل ف ة و ا ل م ح ب ة ما بين الرجل وما بين ا ل م ر أ ة أ ن ا ما أ ظ ن أ ن إ ن س ا ن ا ذا كرم في أ خ ل ا ق ه وذا نسب وذا اصل وذا دين ي أ ت ي أ ب و البنت ويقول له أ ن ا أ ز و ج ك ابنتي هذه على مهر يسير جدا يتحقق به قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الخمس ولو خاتم ا من حديث المهر يسير جدا ي د ف ع شيئا ي س ر الذي تملكه فدفع م ئ ة دينار أو مئتي ي د ن او ر أ خ م س م ئ ة دينار ترك ت ل م ر له أ و لم يدفع شيئا كثير من الناس يوم ا يزوج ابنته ولا ي ص ب ب ظهرا نهائيا أ ن ا ما أ ت ص و ر أ ن هذا الرجل الذي زوج بهذا الشكل إلا ورد سيبذل كل ما في وسعه من أ ج ل ارضاء زوجته ومن أجل ا إذا كان أهلها ر م ومن ل ك ك ل ئ ي م اجل ا لئيم و ض و ع آخر أ م ا الإنسان الكريم إذا أنت أكرمت الكريم اللئيم ملأته أنت وإن أنت أكرمت أكرمت ر م ت د ه وفي نفس ا ل يملكه الإنسان بإكرامه إياه. فإذا من النساء و ق ت إياه يا بإكرامه من جماعة فإذا ما ي ب ع ن بيعا الرجل الذي يفكر أ ن ه يريد أ ن ي أ خ ذ مهر ب ت ه كذا وكذا كما يبيع ا ل أ م ة وكما يبيع ا ل ب ق ر ة وكما يبيع المتاع هذا جنى على نفسه وجنى على ابنته فنسال الله سبحانه وتعالى أ ن يخلقنا ب أ خ ل ا ق سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم و أ ر ض ا ه م وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن و أ ن يعلمنا ما ينفعنا و أ ن ينفعنا بما علمنا و أ ن يجعل علمنا ح ج ة لنا لا ح ج ة علينا و آ خ ر دعوانا ان ل ح م د لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم